بسم الله فعندما نساله عندما غصن الجمعه هل هو يوم ام الجمعه نعم في خلاف بين اهل العلم فابن حزم يرى ان غصن الجمعه هو ان يوم الجمعه وليس الجمعه فعل هذا من ابتسل بعد العصر وبعد ان صلى الجمعه وقبل الغروب ايضا فانه يجزه لان الغسل للجمعه وليس لليوم او ليس غسل غسل ليوم ليوم الجمعه وليس للراهي انه راهي الجمعه فمن اغتسل قبل الغروب اجزه لان الغسل انما هو لي ليوم واستدل ببعض روايه الحديث ان يوم الجمعه واجب على كل محتلم فاضاف الغسل يوم الجمعه ومعنى ذلك ان الغسل انما هو ليوم الجمعه وليس للجمعه والقول الثاني نعم القول الثاني ان الغسل للجمعه احسنت وهذا هو الاقرب ان شاء الله لقول علي رضي الله عنه في بعض روايه حديث ابن عمر اذا اراد احدكم الجمعه فليغتسل فهذا يدل على ان الغسل لي الجمعه اذا اراد احدكم الجمعه فليغتسل وهكذا حديث حفصه الجمعه واجب على كل محتلم وعلى من راحه الى الجمعه غسل وعلى من راحه الى الجمعه غسل فاذا الغسل انما هو ل الجمعه وليس لليوم وينبني على هذا الخلاف ما سمعته ان من لم ياتي الجمعه من اهل الاعذار فلا يستحب له الغسل ولا يشرع في حقه الاثم لان الغسل انما هو يوم لي الجمعه يوم الجمعه او غسل الجمعه لهذا الذي اراد احدكم الجمعه فل يغتسل وهكذا ايضا وعلى من راح الى الجمعه فل يغتسل فهذه المساله وهي مساله هل الغسل لليوم او للجمعه فالجمهور على ان الغسل للجمعه وابن حزم على ان الغسل لليوم فلو اغتسل قبل الغروب بشيء يسير اجزاء وهكذا بعد صلاه العصر من باب اولى وجمهور اهل العلم يقولون لا لا يجزي الغصن الا ان يكون للجمعه يغتسل اما بعد الانتهاء الجمعه فلا يجزي الغصن ولا يؤجر على هذا الغصن لان الغصن انما هو للجمعه للذهاب واستدلب الادله فعنا هذا الذي ذكر من لم ياتي الجمعه وهو من اهلها مثلا لكن حبسه عذر من الاعذار مرض او غير ذلك فهل يشرع في حقه الغسل ويستحب في حقه الغسل هذه مساله خنافيه بين اهل العلم فعلى قول جمهور اهل العلم ان الغسل للجمعه فلا يشرع قالوا في حقه الغسل ولا يستحب في حقه الغسل لاننا نصن يقول وعلى من راح لن الجمعه ان يغسل هكذا الى اراد احدكم الجمعه فليغتسل من اتى الجمعه فليغتسل فهذا يدل على ان الذي يشرع اي من الغسل انما هو في حق من اتى الجمعه مع العله التي تقدم انها قريبه من النص عليها من اجل ازاله الروائح بالنص عليها كانوا ياتون عليهم روائح اشاره قويه اليها فالنبي عليه الصلاه والسلام امرهم بالاغتسال فهذا يدل على ان هذا الحكم انما هو منوط بهذا الامر من اراد الجمعه ويحصل ب به إن لم يغتسل آذاء فإنه يغتسل قبل أن يأتيه وأما من لم يرد هذا المعنى هو ما أراد الجمعة ولا يحصل به آذاء فلا يشرع قالوا في حقه الغسل ولا يستحب إنما يستحب عند الجمهور الغسل لمن أراد الجمعة هو لمن أتى الجمعة يغتسل قبل الإتيان هذا قول جمهور أهل العلم وذهب بعض الشافعي أما بن حزم فهو يوجب الغسل رحمه الله على من أتى الجمعة ومن لم يأتي الجمعة لأن الغسل عنده لأي شيء لليوم أحسنت فهو يجب الغسل على كل مسلم وعلى الحايض والنفساء يجب عليهم أن يغتسلوا يوم الجمعة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم النفساء تغتسل والحايض تغتسل وكل والكل يغتسل لانه واجب على كل مسلم الاصل يوم الجمعه وذهب بعض الشافعيه الى ان الغسل يستحب لمن كان في الاصل يشرع في حقه الاتيان او لمن كان في الاصل تجب عليه الجمعه وانما تخلف عنها للعذر فهذا يستحب في حقه الغسل سواء اتى الجمعه او لم ياتي الجمعه ممن كان من اهل الجمعه ولكن تخلف عنها لعذر من الاعذار مرض سفر او غير ذلك سقطت عنه الجمعه نقول سقطت عنه الجمعه لعذر اعذار والا هو من اهل الجمعه ومن من تلزم الجمعه لكنها سقطت لهذه الاعذار من مرض ومن سفر وغير ذلك فهذا قال يستحب في حقه الوصل ويشرع في حقه الاثم واما من لم يكن من اصل من اهلها فالاصل كالنساء والصبيان فلا يشرع في حقهم الوصل ولا يستحب في حقهم الوصل فان النساء لسنا من اهل الجمعه في الاصل ولسنا مكلفات بالجمعه في الاصل حضور الجمعه وهكذا غير البالغ ليس مكلفا بحضور الجمعه فهؤلاء لا يشرع في حقهم الوصف واما من كان في الاصل من اهل التكليف ومن اهل الجمعه لكنه لاجل مسوغ عذر من اعذار لم ياتيها سواء كان سفرا او مرضا فهذا قال يستحب في حقنا يغتسل وان لم ياتي الجمعة ومن اهل العلم من راى انه كغسل العيد يستحب وهو يستحب في حق الجميع يستحب في حق الجميع سواء كانوا مكلفين او غير مكلفين سواء كانوا من اهلها في الاصل او ليسوا من اهلها في الاصل كالصبيان والنساء فانه كغسل العيد وغسل العيد لليوم فيستحب في حق الجميع سواء at المصلى او جلسوا في البيوت فان التجمع في العيد امر مطلوب وغسل العيد امر مطلوب ومقصود وقالوا كذلك غسل الجمعه فانه لليوم فاذا كان اليوم يستحب في حق الجميع انه يغتسل يوم الجمعه استحبابا عندهم انه يغتسل يوم سواء كانت المراه او الرجل او الصبي او غير هؤلاء فيستحب في حق من اغسال لان الغسل اليوم فيكون كغسل العيد وغسل العيد يستحق في حق المكلف وفي حق ايضا غير المكلف من الصبيان كلهم يستحق في حقهم الغسل ومن اهل العلم من قال لا يشرع ولا يستحب الا في حق من اتى الجمعه او من كانت الجمعه واجبه عليه في الاصل فهذا الذي يستحب في يستحب له ان يغتسل من كان مكلفا بالجمعه في الاصل هذا يستحب في حق من اصل واما من سقطت عنه الجمعه لعذر من الاعذار فلا يستحب في حق الرسول ولو اتى الجمعه ولو اتى الجمعه فقال الجمعه على من وجبت فقط على من وجبت عليه فيجب عليه قالوا الغسل يستحب في حق من وجبت عليه الجمعه واما من لم تجب عليه الجمعه كصاحب الاعذار المسافر وهكذا المريض فانه لا يشرح في حقه ولا يستحب ولا يستحب ولو اتى الى الجمعه فلا يشرح في غسل الوضوء لان الجمعه سقطت بعذر من اعذار فهذا قالوا لا يغتسل ولو اتى الجمعه هذا قول بعيد هذا قول بعيد والخلاصه قول الجمهور هو الاقرب ان غسل الجمعه يستحب على كل من اتى الجمعه فمن اتى الجمعه قال الجمهور غسل من حيث المشروعيه في الاصل وان غسل الجمعه واجب كما سمعتم من قبل ان غسل الجمعه عند الجمهور يستحب لكل من اتى الجمعه من الرجال او من ايش او من النساء او من الصبيان سواء كانت واجبه عليهم في الاصل لكنها سقطت بعذر اعذار او ايضا كذلك ليست واجبه عليه في الاصل فاذا اتى الجمعه فيستحب له ان يغتسل المراه اذا جاءت الجمعه يستحب لها ان تغتسل وهكذا الصبي اذا جاء الى الجمعه ينبغي ان يغله يغتسل يا بني لا تاثر الناس برائحته اذا ذهبته وهكذا ايضا من كان من اهل التكليف والمسافر ايضا والمريض شل نفسه كما يقال وجاءه العزم والهمه وقال انا ساخرج الجمعه معنه الجمعه ما تجب عليه من المرض به شديد لكن قال ساخرج البيت قريب وساتكلف شيء من ذلك واذهب الجمعه فيستحب في حقه الغسل ان استطاعه هذا قول جمهور اهل العلم ان الاستحباب والشرعيه بالنسبه لغسل الجمعه لمن اتاها سواء كان من اهل الوجوب او ليس من اهل الوجوب فكل من اتى الجمعه يستحب له ان يغتسل والذي يظهر ان كل من اتى الجمعه يجب عليه ان يغتسل الا الصبي فاننا نتوقف فيه الا الصبي فاننا نتوقف فيه والا المراه لان العله معلومه وهو ما يحصل من الروائح والاديه اذا لم يغتسل الشخص فانه ينبغي ان يغتسل كل من اتى الجمعه هكذا الاحاديث التي سمعتها وعلى من راح الى الجمعه ان غسن وعلى من راحه وهذا لفظ عام من من الفاظ العموم سواء كانت واجبه عليه في الاصل او ليست واجبه عليه في الاصل واجبه عليه في الاصل لكن هناك عذر جعله يتخلف عنها كالمسافر والمريض او ليست عليه واجبه في الاصل كالمراه والصبي فان من راح الى الجمعه يغتسل وعلى من راح الى الجمعه يغتسل وهكذا حديث الباب من اتى الى الجمعه فنغتسل حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل في مسلم اذا اراد احدكم الجمعه فليغتسل هذه كلها تدل على الوجوب فعلى هذا يجب على كل من اتى الجمعه من اهلها في الاصل ام ليس من اهلها متى ما اراد الجمعه تجب عليه او يجب عليه الاغتسال هذا هو الصحيح حتى المراه ويجب عليها ان تغتسل وهناك حديث يدل على ما ذهب اليه الجمهور من حيث انه يشرع الغسل لمن اتى الجمعه ونحن نقول يجب الغسل على كل من اتى الجمعه حديث من اتى الجمعه من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم ياتها فليس عليه غسل هذا حديث ابن عمر في بعض رواياته من اتى الجمعه من الرجال او النساء فليغتسل ومن لم ياتها فليس عليه غسل فهذا الحديث نص فيما تقدم من ذكر قول الجمهور ان من اتى الجمعة يشرع في حق الاغتسال ومن لم يات الجمعة فليس عليه غسل ولا يشرع عندهم ولا يستحب ايضا في حقه الاغتسال ونحن نقول من اتى الجمع يجب عليه ان يغتسل لمثل هذه الاحاديث ومن لم ياتي الجمعة فلا نستطيع نقول بوجوب ولا استحباب فان اغتسل من نفسه فله ذانبه أما أننا نقول بالوجوب أو بالاستحباب ما عندنا دليل إلا على من أتى الجمعة فهذا الذي يجب عليه الغسل لكن هذا الحديث الذي جاء فيه هذا التفصيل والتصريح بالرجال والنساء والفقرة الأخيرة ومن لم يأتها فليس عليه الغسل هذا حديث ضعيف من طريق عثمان بن واقد العمري وعثمان متكلم فيه ضعفه أبو داود وثقه بالمعين وبعض أهل العلم يقول لا بأس به وعثمان متكلم فيه ضعفه أبو داود وثقه بالمعين لكنه تفرد بهذه الزياده كما يقول ابو داود فانه لا علم هذه الزياده عن احد الا عنه فتفرد بهذه الزيادات فهو فهي شاذه على القول بانه ضعيف وعلى القول بان لا على القول بانه يقبل حديثه وعلى القول بانه ضعيف هذه الزيادات منكره هذه الزيادات تفرد بها ضعيف فهي منكره لكن على قول من يقبل حديثه فان جماعه من الرواه رووا الحديث عن ابن عمر ولم يذكر زياده من الرجال والنساء ولم يذكر زياده ولم ياتي فليس عليه قص والحديث بالصحيحين كما ترى غير ان هذا الرجل تفرد بمثل هذه الزيادات وهذا الرجل هو عثمان بن واقد العمري مختلف فيه ابو داود يضعفه وغيره يوثقه يمشي حديثه وبعضهم يحسن حديثه إلا اخذ ذلك فعلى قول ابي داود فما حكم هذه الزيادات وقد تفرد بها عثمان منكره لان الذي تفرد بها ضعيف وعلى قول غيره شاذة هذه الزيادات لا تثبت ولذلك حكم الشيخ الالباني على هذه الزيادات بالشذوذ ومن لم ياتيها فنيس عليه اسن وهكذا ايضا من الرجال والنساء هذه السيادات لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والثابت في حديث ابن عمر من أتى الجمعة فليغتسل فقط وأما المفهوم هذا هذا المفهوم لم يثبت وقد صرح ب視enza خاصة في هذا الحديث ومن لم يأتيها فليس عليه القسل لكن هذا الحديث لا يثبت لكن نحن ناخد بهذا المفهوم من أتى الجمعة فليغتسل ومن لم يأتيها فليس عليه قسل من لم ياتها ليس عليه قسن ومن اتاها هو الذي عليه القسن فقط هذا المفهوم يقال به مفهوم المخالفه كما سمعته لكن هل يقال هل نقول هذا المفهوم قد ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء تصريح به هذا جاء من طريق عثمان المغد عثمان كما سمعتم مختلف فيه وعلى تحسين حديثه فهن زيادات شاذة وغاد حكم عليها بالشدود العلامه الالباني رحمه الله واما ابو داود فيحكم على اهل الزيادات والنكاره لان الرجل عنده ضعيف هذا حاصل ما يتعلق بما ذكرت فاخذنا الان مساله وفي ضمنها مساله المساله التي تقدمت اولا مساله هل الغسل للجمعه ام ليوم الجمعه علمنا ان الغسل انما هو للجمعه انتهينا من هذا هذه المساله ينبني عليها مساله اخرى وهي مساله من لم ياتي الجمعه اذا كان الغسل عندنا للجمعه وينبني او عند غيرنا لليوم فينبني على هذا مساله اخرى من لم ياتي الجمعه هل يشرع في حقه الغسل او لا يشرع في حقه الغسل جاء حديث ضعيف من اتى الجمعه من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم ياتيها فليس عليه غسل هذا الحديث كما سمعته لا يثبت وحديث ابن عمر في الباب يدل على هذا المفهوم ان الغسل انما يشرع في حق من اتى الجمعه واما من لم يات الجمعه فلا يشرع في حقه ولا يستحب عند جمهور اهل العلم انه لا يشرع ولا يستحب في حقه لان الغسل انما شرع لاجل ازاله الروائح واذيه الناس اذا حضروا عليه رايه هل ما سيحضر سيجلس في بيته سيجلس في بيته وما يحضر اصلا فلا نقول له يستحب في حقك أنك تغتسل إنما الغسل كما قال نسع صلم وعلى من راح إلى الجمعة الغسل وأما هذا يقول لنا في البيت لا نسألها بالجمعة ولا شيء أنا مريض وني عذر من عذار والمرأة أيضا كذلك من أصلها لا تنجب عليه الجمعة فلا نقول لها يشرع في حقك في الغسل أو يستحب في حقك في الغسل لأنه ما عندنا دليل وإنما هذا في غسل العيد فإنه يستحب على كل شخص مكلف كان أو غير مكلف لأن الغسل على الصلاه لان الغسل في العيد على اي جناش الغسل في العيد لليوم وليس للعيد يعني اليوم وليس الذهاب الى المصلى انما هو اليوم فاذا اذا كان اليوم فيشرع الغسل على كل شخص او يشرع الغسل لكل شخص مسلم سواء كان مكلفا او غير مكلف امراه او رجل صبي او كبير كلهم يشرع في حقهم الغسل يوم العيد لانه من الزينه والجمال ايضا كذلك اما غسل يوم الجمعه فقد علمنا على الراجح انه للجمعه واذا كان للجمعه فمن لم ياتي الجمعه فلا يشرع في حقه الغسل بل الجمهور يقولون لا يستحب في حق الغسل اصلا لا يشرع وايضا لا يستحب من باب اولى اذا كان لا يشرع معنا لا يستحب فهذا الذي يظهر انه لا يستحب واما بالنسبه للابتداءي غسل يوم الجمعه فابتداؤه كما تقدم معكم بعد طلوع الفجر يبتدئ غسل يوم الجمعه بعد طلوع الفجر طيب والمالكيه قالوا انما يشرع غسل يوم الجمعه او غسل الجمعه بشرط ان يكون متصلا بالذهاب فمن تراخى غسله عن الذهاب لا يكفيه لا يجزئه يحتاج ان يغتسل غسلا اخر متصلا بالذهاب فعلى هذا لا يقدم الشخص الغسل ويتراخى يكون هناك تراخ بينه بين ذهابه الى الجمعه واشترطوا في الغسل ان يكون متصلا بالذهاب والصحيح ان الغسل لا يشترط فيه الاتصال فمن اغتسل بعد الفجر تماما ثم تراخى ذهابه وذهابه عن الجمعه فلا باس بذلك يجزه ان شاء الله ولا يحتاج الى اعاده غسل هذا هو الصحيح ان شاء الله من اقوال اهل العلم أنه لا يشترط فيه الاتصال كما زعم المالكية رحمهم الله تعالى طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بدرسنا فعند من أسأله عن الدرس هذا الذي أخذناه أخذنا ثلاث مسائل مسألة متكررة ومسألة مبنية على المسألة الأولى التي تقدمت أمسي فما هي المساله المبنيه على المساله اللي تقدمت امس عندك يا سامي المساله المبنيه على مساله امس هل يشرع الغسل لمن لم ياتي الجمعه يشرع ولا يشرع جمهور اهل العلم يغنون من لم ياتي الجمعه لا يستحب في حقه الغسل احسنت هذا قول جمهور وهو الاقرب ان شاء الله وانما الوجوب على من اتى الجمعه او الاستحباب على قول الجمهور على من اتى الجماعه ما حال زياده من لم ياتها فليس عليه غسل نعم احسنت ضعيف طيب من اتى الى الجمعه ممن ليس مكلفا بالجمعه هل يعني من الذي قال لا يشرع في حقه هل هناك احد قال من اهل العلم ان من اتى الجمعه وليس من اهل الجمعه لا يشرح في حقه الغسل نعم الشافعيه لهم تفصيل فيقولون ان كان مكلفا في الاصل وانما تخلف لعذر من الاعذار فهذا يستحب في حقه الغسل جاء الجمعه او لم ياتي الجمعه واما من لم يكن مكلفا في اصله بالجمعه فهذا لا يستحب في حقه الغسل وذهب بعض العلماء يعني اتى بزياده وان ذهب إلى الجمعه وان ذهب إلى الجمعه لا يستحب في حق الغسل وانما الغسل على من كان مكلفا في الاصل هذا فيه تكلف الحديث اطلق الوجوب او اطلق الاستحباب ومن راح الى الجمعه الغسل وغزارنا في هذا اليوم اخونا ابو عبد الرحمن كما تقدمت الاشاره الى هذا في الظهر فحياه الله مرحبا به واخونا خالد ابو عبد الرحمن باقطيان له في بلده ما تعلمون من الخير ومن اليد البيضاء على اهل روكب وهو نزيلهم وصهيرهم ايضا كذلك وقد حصل به نفع تمسك به اولئك ولم يفرطوا فيه له سنوات عديده ومديده لما راوا من خيره ولما راوا من نفعه وهكذا من كان نافعا تجد الناس يتمسكون به ونه يحبون ذهابه عنهم وهكذا ايضا فراقه لهم اذا راوا خلقه وراوا حسن ادبه وسمته وراوا نفعه فان العلم ليس كل شيء عند الناس فالعلم هو الاساس لكن لو جاءهم طالب علم ومفيد ومستفيد لكن اخلاقه سيئه وهكذا تعامله مع الناس سيء فانهم يزهدون فيه ولا يرغبون فيه لو كان عنده ما عنده من العلم اخونا الشيخ ابو عبد الرحمن حفظه الله جمع ان شاء الله بين ذا وذا وحصل به نفع طيب حياه الله ومرحبا به واهلا والكلمه ان شاء الله هي له ولكن احببت ان انبه قبل ذا النكاه وكان ينبغي ان يكون قبل هذا التنبيه وقد سبق في اول تاسيس هذا الموضع هذا التنبيه ولكن احببت ان اكرره للمناسبه هذا التنبيه مساله شراء البيوت في بلدنا ممنوع ممنوع لا اسمح لاحد ان يشتري بيتا وهو يريد ان يدرس عندنا هنا ان يشتري بيتا في بلدنا وهو يريد ان يكون طالب علم عندنا ممنوع ممنوع الا باذن مني اما نشتري بيوت ونجنس نجعل اهل البلاد فيما بينهم يتخاصمون من الورث ابدا ولا ناذن لاحد والذي اشترى يتحمل مسؤوليته وسنتبرأ منه ان هذا ما هو تبعنا يا قوم ولا نتحمل تبعات احد الا من كان مأذون له عندنا ما نتحمل تبعات احد نزل ببلدنا الا من اذن له من قبلنا سنتحمل لاننا نحن اذننا له وسنتخاطب مع الناس اذا حصل شيء من جهته واما من اشترى بيتا عندنا ونحن لا نرغب ان هذا البيت بعينه اشتراه فيتحمل تبعات نفسه ونحن سنقول من على الكرسي فلان ما هو تبعنا لأننا بيننا وبين أهل البلاد محبة وبيننا وبينهم أهلية وبيننا وبينهم ترابط قوي فلا يأتي واحد بعيد يشوش علينا من أجل بيت ولا من أجل دنيا فهم يحبوننا ونحن نحبهم فلا يشتري أن أحد منكم حفظكم الله بيتا إلا بإذن مني فمن أذن له أنه يشتريه والبيت ما عليه مشاكل ولا عليه غبار ولا عليه شيء فمرحبا بحيا الله في بلدنا واهلا وسهلا به طالب علم له ما لنا وعليه ما علينا ومن سيدخل في بيت من البيوت ويجعل لنا تهاتفها كيف صاحبكم فعل لنا كذا وفعلنا انا ما انا فاضي المشاكل وننا مع اهل البلاد المواجهه فهذا من هنا سنقول هذا ما هو منا ولا نتحمل تبعاته ولا يمت لنا بصله والسلام عليكم From the weg